بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحجل ما, ما أحلم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ألمانكم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 7. ولملائكة بعد ذلك ظهير 8. عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من 1. قانتات تائبات عابدات سائحات ثجبات وأبكارا 2. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا ناس والحجاره عليها ملائكه غلاغ شداد عليها ملائكه غلاغ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يا 124. لا تكفروا لا تعتذروا اليوم 125. تجزون ما كنتم تعملون 126. يا أيها الذين آمنوا 127. توبوا إلى الله توبة نصوحا 128. توبوا إلى الله توبة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 126. وبئس المصير 127. ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة نوط 128. كانتا تحت عبدي من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع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 أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين